وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين دين حنفاء ويعقيم الصلاه ويعطي الزكاه مخلصين له الدين حنفاء ويعقيم الصلاه ويعطي الزكاه وذلك دين القيمه وذلك دين القيمه